أول أ س ئ ل ة ه ذ ا ا ل ل سائل يقول ق ا ء ما معنى او ما هي صلاه ة البردين الحمد البردين ا الله ل صلى م ي ن وسلم ا أما بعد فصلاة البردين التي محمد بعد فهما الصحيح صلى الحديث جنة صلاة البردين جاء بها من صلى البردين دخل فهما صلاة الفجر وصلاة、العصر. ل أ ن ه م ا يقعان في وقت في وقت بارد أ ب ر د من غيرهما نعم نعم أ ح سؤاله ن الله إليكم س الثاني يقول ما ت ف س ر قول الله المال والبنون ز ي ن ة الحياه ة الدنيا ل الدنيا ب الصبية البنات البنات والبنون ن ن أنه زينة و أو المال الحياة يشمل أم معه معه لأنه بالمال يتجمل ويقضي حوائجه وينتفع به وفي البنين يزداد ق و ة ودفعا يتقوى بهم وعلى هذا التفسير عند اهل العلم لا يدخل البنات فيه كما أ ن ه مقتضى ل أ ن ا ل أ و ل ا د يشمل البنين والبنات و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للبنين ف إ ن ه خاص بهم دون البنات وعلى كل حال لا شك أ ن ا ل أ و ل ا د ز ي ن ة لا سيما فيما يتعلق بالبنين لأنهم زينة ظاهرة وباطنة ظاهرة أمام الناس وأمام الملأ لأنهم زينة و ز ي ن ة عنده إ ذ ا نظر إ ل ي ه م وسروه ودافعوا عنه وذادوا عنه لا سيما البنين الشهود الذين هم ملازمون ل أ ب ي ه م و أ ه ل ي ه م يدافعون عنهم ويقضون حوائجهم ولا يرونهم أوقات بخلاف البنين الذين مأماكن نائية إلا هم في ولا إلا في أوقات متباعدة أو قد لا يرونهم لا قد أو كثير م ا حال هو ك من أ ب ن ا ء المسلمين الذين يتفرقون في البلدان وينتشرون وليس لوالديهم حظ من نفعهم ولذا الله على الوليد على الوليد بن عقب بأن بقوله وبنين شهوده بالولد وإن الله على على هؤلاء, هؤلاء هم الذين الانتفاع امتن كان بعيدا هم يمتن بهم مع أنه يمكن بن أنه عقب ب ا ل ص ل ة و ا ل م ر ا س ل ة و ب ع ث شيء مما يحتاجه اليه من المال ونحوه وزياراته في أ و ق ا ت المناسبات ن ح و ذلك لكن الامتنان إ ن م ا يتم إ ذ ا كان أ ك ث ر نفعا من غيره نعم. نعم. أحسن الله هذا شعب يقول أبلغ من العمر 28 سنة وهو يقول إنه إذا استخدم العادة السرية من إنه الله هذا العمر إذا العادة إليكم يقول يقول وهو شعب يغتسل بعدها ثم يصلي فهل تجوز صلاته لكنه مع ذلك إ ذ ا فعلها ا ت ر ف بالذنب وتاب من ذلك تاب الله عليه ف إ ذ ا اغتسل بعدها ل أ ن ه ا موجبه للغسل لسيما المني إذا دفقا بلذة خرج يجب ع للغسل ي ه ا وإذا ص لا ى ف ص ل س ا ئ ر ي ق و ل السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته يا شيخ ا م ر أ ة ت س أ ل هل يجوز لها أ ن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن بغير وضوء في مصحف تفسير نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. إذا قرأت من مصحف وبهامشه في تفسير فإن كان هذا التفسير خيرا حاشيته يسير جداً بحيث يكون وجزاكم من وبهامشه كلمات قرأت نرجو كان جدا الله إذا هذا فإنه حينئذ يأخذ حكم ي يأخذ ن ئ ذ ح المصحف و إ ذ ا كان تفسيرا كاملا ل ل ق ر آ ن ومفصل ووجوده يدل على أ ن ا ل إ ط ل ا ق ينصرف إليه إ ذ اليه ق ي ما هذا ق ل ذ اذا تفسير مثلاً الجلالين أو تفسير السعدي أو التفسير السعدي الميسر الجلالين مثلا ما أو أو أو أشبه ل ك فإن ل للتفسير ح ك م ت قيل ر أ ه من غ ر و ض أ ح سؤالي ن الله سائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم يقول عليكم ورحمة س هل يجوز تسجيل غيري ابن غيري ابنا لي باسمي ب ص ف ة أ ن ن ي أ ن ا أ ب و ه لغرض ا ل م ص ل ح ة أ ف ت و ن ماجورين لا يجوز أ ن تسجل ابن غيرك وتنسبه إ ل ى نفسك ل أ ي سبب ولاي أ ي غرض من ل لأنه لا أ غ ر ا ض ج الرجل و ز أن تنسب الرجل إلى غرض ي أ ب وقد ورد في ذلك اللعن لعن الله ما ن ت س ب أبيه إلى غير ك م أنه ج انتسب ء أيضا ل ع الله م ن إ ل ى غير م و ا ل ي ه فلا يجوز له تحت أ ي مبرر أ ن ينسبه إ ل ى غير أبيه بل ل ابيه د أن ن س ب ب لي أ أحسن أقصر سائل الله هذا إذا اعتمرت ولم أقصر فماذا علي؟ التقصير إليكم يقول ولم علي؟ من و ا ا ج ب تقصير العمرة ت من واجبات العمره ف إ ذ ا تركه المعتمر فقد ترك نسكا يلزمه بتركه دم عند جمهور اهل و ا ك يقول العلم الله إنا أعطيناك الكوثر ا الكوثر هو الله إليه الكوثر أفادكم الله. الكوثر المشار إليه في هذه السورة كما قال أ ه ل العلم وكما جاء في الحديث الصحيح أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما في صحيح مسلم عن أنس ق انس ل ب ي ر و وسلم ل الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد أظهرنا إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما رفع بين في رأسه ثم أغفى إذ قال ل ن ما أضحكك يا أضحكك ر س و الله ق انزلت ل قد أ علي آ ن ف ا س و ر ة فقرا أ بسم ل ل ه انا ل ر ح م ل ر ح ي م إ ن اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إ ن شانئك هو ا ل أ ب ت ر ثم قال أ ت د ر و ن ما الكوثر قلنا قال الله ورسوله أعلم وجل عليه فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ربي خير كثير عز ترد عليه أ م ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة آ ن ي ت ه عدد النجوم في السماء فيختلج العبد منهم ف أ ق و ل رب ي إ ن ه من أ م ت ي فيقول إ ن ك لا تدري ما احدث بعدك وعلى كل حال الكوثر نهر في الجنه ة آ ن ي ت عدد نجوم السماء. يذاد عنه من يذاد يذاد أحدث وبدل نجوم من لأنه وغير السماء ف ومن خصائصه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم صلوح سؤال ل سلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ف ض ي ل ة الشيخ إ ن ي لا أ ح ب ك وسؤالي هو ذكرتم في شريط لكم بعنوانه ا ل ه م ة في طلب العلم أ ن الشيخ شيخ ا ل إ س ل ا م ي ابن تيميه رحمه الله أ ل ف الحموي ة بين الظهر والعصر و أ ن ا سمعت أ ن ه ا ا ل و ا س ط ي ة فهل أ ي ض الحمويه ا ة أ ل ف ا بين ا ل ظ ه ر و ا ل لشيخ الإسلام لسيما تلاميذه ع ص ر ذكر ترجم ك من من ا بين ن ع ب د د ا ا ل ه وغيره أ ه رحمه الظهر ل ألف الحموية ل ه ا بين الظهر والعصر وذكروا أ ن ه كتب ا ل و ا س ط ي ة في ل ي ل ة وكتب ا ل س ي ا س ة ا ل ش ر ع ي ة في ليله ة و و رحمه أعطي السرعة الله الكتابة أعطي في مع س ي ل ا ن ا ل ذ ه ن مع سيلان الذهن فيكتب الكتاب الكبير في وقت يسير والفتوى ا ل ك ي ل ا ن ي ة كتبها رحمه الله صاحبها مستوفز, مستوفز يريدها ونحن الواحد منا إ ذ ا اراد تحرير ر النظر مسألة م إلى طويل ل احتاج ا وقت في في ص د و ا ل م ر ا ج ع ثم بعد ذلك كتابه ا ل م س أ ل ة تسويدا ً ابتدائيا ً ثم بعد ذلك ينقحها ويحررها ويبيضها فتحتاج إ ل ى وقت طويل و م س أ ل ة و ا ح د ة قد تحرر في صفحة مع شيخ الإسلام، مع شيخ الإسلام المحفوظ الفهم شيخ أوتي وأعطي رحمه مع الإسلام من من أن الله قد ما يعينه على ك ت ا ب ة الصفحات ا ل ك ث ي ر ة في الوقت اليسير بل كتب المجلدات الكثيره ة ر ح م الله وهو في السجن وليس عنده ما ما مراجع وليس عنده ما يكتب به إ ن م ا يستغل بعض الأدوات من فحم ونحوه المقصود أنه ونحوه من فحم في مثل هذه ا ل ح ا ل ة لو وجد في عصرنا أ و وجد في ظرفنا تذرع وتعذر ب أ ن ه لا يستطيع أ ن يفعل شيئا لعدم وجود ا ل إ م ك ا ن ا ت وعدم كذا لكنها إعانة عقود الربانية الله ما كثيرة رحمه غيره كتب يكتبه في وتجده يكتب الكتاب في اليوم واليومين و ا ل ث ل ا ث ة مما يحتاج إ ل ي ه في أ ش ه ر نعم و أ ل ف بعض الكتب في السفر, وابن القيم ألف أيضا زاد المعاد في السفر. والحافظ ب ن ا ق ي أيضا في م المعاد ألف السفر ل زاد ا و بن حجر أ ل ف ا ل ن خ ب ة في حال السفر من غير مراجع علوم محاضرة في أذهانهم لا يحتاجون إلى مراجع لأن يحتاجون غير في هذا لا كل إلى فهو ا ل ج من رزقه الله جل وعلا ا ل ح ا ف ظ ة ا ل ق و ي ة مع ق و ة الفهم ف إ ن ه لا يصعب عليه ان يكتب ما يكتب في وقت يسير إليكم يقول في الطريق لا أدري المستعان أحسن سؤال آخر والله وجدت مولودا هو الله إذا طفلا لا لمن نعم هل يكون ملك يمين ك و ن ل ك م ي إ ذ ا ربيته لا يكون ملك يمين ل أ ن ه حر ا ل أ ص ل أ ن ه في بلاد المسلمين ولد من أ ب و ي ن مسلمين فهو حر فلا يجوز تملكه بمجرد تربيته ب ت صلاتي لأصلي فهل صلاتي صحيحة إ ذ ا ا غ ت س ل الغسل ا ل م ج ز فإنه فيه يدخل ل ا و ض و ء إ ذ ا اغتسل الغسل المجزئ ف إ ن ه يدخل فيه الوضوء من باب انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات فإن الصغراء تدخل في الكبراء مقضية في مؤدات إحداهما فإن أ ح س ن ا ل ل إليكم ه س انا ئ ل يقول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة وبركاته أ علي فلوس لاناس بطرق غير م ش ر و ع ة والحمد لله تبت إ ل ى الله و أ ر غ ب بالحج فماذا أ ف ع ل أ ف ي د و ن ي افادكم الله يدخلون البقالات و ي ا خ ذ و ن منها بغير إ ذ ن صاحبها ومن غير دفع لثمنها أ و قد يستصحب هذا ولو بعد التكليف المقصود أ ن ه يحصل من الصبيان مثل هذا كثير ثم بعد ذلك إ ذ ا تابوا وانابوا أ ن ب و و ا د م و على ما حصل ما منهم ما ي ن ه ب ي ن ل ل ه تجبه ا ل ت و ب ة لكن يبقى حق المخلوق لا بد من إ ع ا د ت ه إليه ل اليه بد يعيده من أن إ قبل أ ن يحج ف إ ن تمكن من الوصول إ ل ى صاحبه واعاده إ ع د ة المال إليه ب ي ن ه ه ف ذ هو عنه المطروب وإن لم يتمكن وبحث لم فلم يتمكن ي ج ه جهده واستفرغ وسعه ولم يحصل عليه فإنه وبذل واستفرغ ولم ب يحصل يتصدق به فتصدق بهذا المال ب ا ل ن ي ة عن صاحبه ثم بعد ذلك يحج لا مانع من ينحج نعم بعد ذلك ان ل س ي ق و و ل السلام عليكم ر ح م ة الله و ب ر إرث تركة ك ا يا شيخنا أمي توفيت قبل أبيها ت توفيت ه فهل أمي لي إرث من قبل ج د ي ه ذ ا ابن ابن بنت ابن بنت و ل ي ليس س من من ابن البنت ليس من الورثة. نعم الورثة الورثة س ا ئ ل آ خ ر يقول السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ ر ي د أ ن أ س أ ل ف ض ي ل ة الشيخ ما المقصود ب ا ل أ ر ح ا م وهل أ خ ت أ ب ي و أ خ ت أ م ي من ا ل أ ر ح ا م وهل ز و ج ة خالي أ خ أ م ي و ز و ج ة عمي هم من ا ل أ ر ح ا م وهل زوجات إ خ و ت ي أ ي ض ا من ا ل أ ر ح ا م أ ف ت و ن ا م أ ج و ل ي من ج ه ة ا ل أ ب ومن ج ه ة ا ل أ م ف أ خ ت أ ب ي ه أ خ ت أ ب ي السائل التي عمته من ا ل أ ر ح ا م و أ خ ت أ م ه التي خ ا ل ت هي من الأرحام ا ل ت تجب صلاتها ولكن زوجة ولكن خ ا ل ه وزوجة ع م ه ليست من ا ل أ ر ح ا م فهي أجنبية عنه لا تربطه بها أجنبية زوجات صلة لا وكذلك إخوته ل س ن ا من ا ل أ ر ح ا م و إ ن م ا إ ذ ا كانت ا ل ص ل ة لهؤلاء مما يدخل السرور على أ ز و ا ج ه ن من خاله وعمه و أ خ ي ه وما أ ش ب ه ذلك فهو فيكون م أ ج و ر ا من هذه الحيثيه ة من س ا ئ ل يقول السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ف ض ي ل ة الشيخ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا أ ر ي د أ ن اخذ قرضا لكي أ ح ج علما ب أ ن ن ي موظف و أ س ت ط ي ع أ ن أ س د د ه على شكل أ ق س ا ط بكل يسر ولا أ س ت ط ي ع أ ن أ ج م ع شيئا من إ ذ الحج م تستطع ا ل إ ل ا بقارض أ و دين ف إ ن ه حينئذ لا يلزمك و إ ذ ا كنت لا تستطيع التوفير من راتبك الذي فيه شيء من السعه ا ة كما و الموظفين إلا بهذه الوسيلة وهذه الطريقة بأن تستدين أو تقترض من أجل أن توفر حال تحج إلا الطريقة راتبك ما الأقصاط أجل على سبيل كثير تستدين تقترض من من من بأن أن بهذه به ا ل ش ه ر ي ة فلا مانع من ذلك وحين ئ ذ ت ح ج بهذا المال الذي ا ق ت ر ض ت ه أ و استدنته وتستطيع تسديده على ه ي ئ ة أ ق س ا ط ونجوم شهريه حيث لا تشق عليك س ا ئ ل آ خ ر يقول السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته شيخنا هل يجوز صيام القضاء في عشر ا ل أ ض ح ي ة ب ن ي ة القضاء عشر الجواب ل اذا ل ل أ و ى من شهر ل ح ج ة و إ ذ اطلق أ العشر فالمراد بها التسع في الصيام、نعم. كما أن عشر رمضان العشر من رمضان قد تكون نعم من أن عشر ك قد ت والمقصود ن تسع أ ن ه ا التسع ا ل أ و ل ى من شهر ذي ا ل ح ج ة يجوز فيها القضاء وصيامها الأعمال من أفضل الأعمال. و ص ي الاعمال م من ه ا أ ف ض ل أ ويقضى فيها الواجب نعم أ ح س ن ا ل ل ل ه إ يقول ك م سائل ي أ ر ي د أ ن أ ح ج وعلي دين و ع ل م ب أ ن أ ه ل الدين أ ذ ن و ا لي ان أحج فهل علي أفتوني وجزاكم الله خيرا إذا كان عليك مع لا يلزمك الحج فإذا أردت أن تحج مع ذلك يدين أردت فإنه أن فإذا تحج و أ ذ ن لك الدائنون ف إ ن ه لا مانع حينئذ من أ ن تحج لان أ ن ل لا ل أ أ م يعدوهم ر الحق لهم و ا ل أ م ر لا يعدوهم ف إ ذ ا أ ذ ن لك فلا مانع من أ ن تحج ولو كنت مدينا سائل يقول أنا سرقت أنا مالا والآن تبت كيف أصلح الخطأ لا بد من إعادة هذا المال تمام يقول أصلح كيف توبتك من من تبت بد أ ن تعيد هذا المال لصاحبه ل ص اذا ح ب ه إ كنت تعرف تعرفه وتستطيع الوصول إ ل ي ه ف إ ن ه لا بد من إ ر ج ا ع ه إ ل ي ه ف إ ن لم تستطع الوصول إ ل ي ه أ و انتقل إ ل ى بلد آ خ ر ولا تعرف مكانه وبحثت عنه و س أ ل ت عنه ف إ ن ك حينئذ تصدق به بنيه ة التخلص م ن وأجره لصاحبه、نعم. هذا س ا ئ ل يقول فضيلة ا ل ش ي خ سلمكم الله في موقع عملنا مصلى و أ غ ل ب ا ل أ ح ي ا ن يكتمل الصف ف ي أ ت ي بعض ا ل ا خ و ة فيصلي خلف المصلين منفردا فما حكم صلاته والأمر هكذا حكم و م الجواب ذ ا ي ف ع من و مكتملا ج ك الاصل ل ه خ ي ر ا ل أ في الصلوات ب ا ل ن س ب ة للرجال أ ن تكون في المساجد حيث نادى بها لكن إ ذ ا اقتضت ا ل م ص ل ح ة أ و ترتب على ترك مقر العمل مفسدة فإنهم يصلون في المصلة وإذا اكتمل الصف يصلون مفسدة فإنهم في فإنه لا ي ج و ز لمن ي أ ت ي بعد ذلك أ ن يصلي فذا خلف, خلف الصف فان إ ذ صلى الصف خلف فذا ف إ صلاته ب ا ط ل ة كما جاء في الخبر في وكيف يفعل ينتظر حتى ي أ ت ي من يصف معه وإن تفوته وأمكنه الإمام أمكنه أن يخاف أن تفوته الصلاة أن يتقدم فيصلي عن يمين يتقدم ذلك يخاف فيصلي الصلاة فلاه و إ ن ا ن ت ظ ر حتى ي أ ت ي من يصلي معه فهو ا ل أ ص ل وقد يقول قائل أنه أمر ر ب إ د انه ك وإدراك ك الجماعة ممكن في هذه الصورة. نقول إن الذي أمره بإدراك الجماعة م م في ذ ه امر ل نقول الذي ص و ر ة إن أ ه ب إ د ر ا ك الجماعه ة و وإذا ولو ولا الذي نهاه أن يصلي خلف الصف وقد وإذا انتظر ولو فتت في الصلاة فقد اتقى الله ما استطاع ولا يلام يصلي خلف على ذلك في أن فتت فقد ما يعمد يا شيخ لا ي سحب أحد من ل الأول لا ص ف حديث الاختلاج ضعيف حديث ضعيف الاختلاج وفيه أ ي ض ا أ ت د ا ء على هذا المختلج وترك ف ر ج ة في الصف ا ل أ و ل وعلى كل حال فيه مفاسد ك ث ي ر ة لو تبرع أ ح د ورجع إ ل ي ه اختلاج له من غير جذب له من غير احداث خلل في صلاته لا سيما اذا كان في طرف الصف يكون احسن على اخيه ه مفسده نعم. أحسن الله من نعم غير اليكم المستمعي في الجزيل الكرام بالشكر الدكتور تقدم ونفع احسن بما قلتم بهذا السؤال الكرام. نصل الى قلتم نصل الحلقة تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد ختام ختامها الشيخ الحضير وفقه الله. عضو ه ي ئ ة كبار العلماء وعضو اللجنه ا ل د ا ئ م ة ل ل إ ف ت ا ء